الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الأمعان مكية من مقاصد السورة تقرير عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية ونقض الاعتقادات الشركية طبعا هذه السورة سورة عظيمة وفيها تقرير العقيدة وتلقيل العقيدة التفسير الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير بثار سابق وخلق الليل والنهار يتعاقبان الليل خلقه للظلام والنهار خلقه للنور ومع هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويجعلونه شريكا له طبعا الحمد لله الحمد وصف المحمود بالجمال محبه وتعظيما وهذا خبر يراد به الانشاء أي قولوا الحمد لله وهنا بيان لسبب حمده أنه خالق السماوات وأنه خالق الأرض وأنه خالق الظلم وخالق النور هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين حين خلق اباكم آدم منه ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا وضرب اجلا آخر لا يعلمه الا هو لبعثكم يوم القيامة ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث تامل أخي الكريم هو الذي خلقكم من طين فربنا خلق أبانا ادم من طين والطعام الذي نطعمه الآن يخرج من الطين ثم قضى أجلا ربنا قد جعل لكل إنسان أنفاثا معدودة وساعات محدودة وأجل المسمى عنده أجل يوم القيامة ثم أنتم تمترون الدلائل على وحدانيته وعلى قدرته في كل شيء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 ويعلم ما تعلنون من ذلك وسيجازيكم عليها ربنا جل جلاله يعبده اهل السماء ويعبده اهل الارض ويعلم السر واخفى ويعلم العلانيه وعلمه يحاسبنا عليه ما علمه من اعمالنا ان كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر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 ومع ذلك اعرضوا عنها غير عابئين بها إذن هذه الآيات على الإنسان أن يعتبر بها وأن يتفكر بها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون وهم من أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو اوضح فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن وسيعرفون أنما ما كانوا يستهزئون به مما جاء به الحق حين يرون العذاب يوم القيامة ألم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا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 ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق وشاهدوه بأعينهم وتأكدوا منهم بتحسسهم الكتاب بأيديهم لما امنوا به جحودا منهم وتعنتا ولقالوا لا يعد ما جئت به أن يكون سحرا واضحا فلن نؤمن به وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد صلى الله عليه وسلم ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا ولا يمهلون للتوبه إذا نزل من فوائد الآيات شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية التأمل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها من رحمة الله لعباده أن لم ينزل لهم رسولا من الملائكه لأنهم لا يمهلون للتوبة إذا نزل تمت هذه الصفحة بحمد الله رب العالمين وقد آلينا على أنفسنا أننا نختم كل درس بموعظة إذ إن الله تعالى قد أمرنا بالمواعظ المؤثرة في النفوس قال بعض البلغاء إلزم الصمت. فانه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة ويلبسك ثوب البقار ويكفيك مؤونه الاعتذار طبعا هذا في أدب الدين والدنيا الإنسان يلزم الصمت فيما يؤذر آخره أما الصمت على المحرم فهو محرم يجب على الإنسان أن ينكر المنكر حيثما كان ينكره بيده بأن يغيره ان استطاع ذلك ينكره بلسانه إن لم يستطع بيده ان استطاع ذلك ولم يؤدي إلى ضرر حقيقي فإن لم يتمكن فينكره بقلبه أما عدم إنكار المنكر في القلب فهذا لا يسقط عن أحد يجب على كل إنسان أن ينكر بقلبه لكن الإنسان يعني يلزم الصبت فيما يؤديه ويلزم الصمت فيما يؤذي الآخرين أذية حقيقية ويحذر الإنسان كسر قلوب الآخرين احذر أن تكسر قلوب الآخرين وتأمن لو أن هذا القلب الذي كسرته يحبه الله تعالى فلتلزم الصمت لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلال إلى الخير لا تتركه ابدا هذا بالله التوفيق